كأنهم خشب متندة يحسبون كل طيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو ورؤوسهم ورأيتهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم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 يقولون لا إرجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأدل وللله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن لَا لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ كهم القاطعون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أي يأتي أحدكم الموت فيقول رب فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدقواكم من الصالحين. ولئن يؤخر الله نسًا إلى أَجَلٍ هَذَا اللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ